أ ي ه ا الغافل ويا من يسكن في بيته أ ب شيخ أ و أ م عجوز أ و أ ح د من ذوي قرباه أ و أ خ في الدين مقعد أ و شخص عاجز عليل انظر إ ل ى هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ب د ق ة و إ م ع ا ن انظر كيف أ ن آ ي ة و ا ح د ة تجلب للوالدين العجوزين خ م س ة أ ن و ا ع من ا ل ر ح م ة بصور م خ ت ل ف ة و أ ش ك ا ل م ت ع د د ة نعم إ ن أ س م ى ح ق ي ق ة في الدنيا هي ش ف ق ة ا ل أ م ه ا ت والاباء حيال أ و ل ا د ه م و إ ن أ ع ل ى الحقوق كذلك هو حق احترامهم مقابل تلك ا ل ش ف ق ة والرافه ذلك ل أ ن ه م يضحون بحياتهم فدا ل ح ي ا ة أ و ل ا د ه م بكل ل ذ ة و س ع ا د ة ولذلك ف إ ن كل ولد إ ن لم تسقط إ ن س ا ن ي ت ه ولم ينقلب بعد إ ل ى وحش لا بد أ ن يوقر ب إ خ ل ا ص أ و ل ئ ك ا ل أ ح ب ة المحترمين المضحين الصادقين ويقوم بخدمتهم خ د م ة ص ا د ق ة ويسعى لنيل رضاهم و إ د خ ا ل ا ل ب ه ج ة في قلوبهم إ ن العم والعمه هما في حكم ا ل أ ب و إ ن ا ل خ ا ل ة والخال في حكم ا ل أ م فاعلم ما أ ش د ا ع ذ ا م ا للضمير ا س ت ف ق ا ل وجود هؤلاء الشيوخ الميامين واسترغاب موتهم بل ما أ ش د ه من د ن ا ء ة و و ض ا ع ة ب ا ل م ر ة اعلم هذا واصح أ ج ل افهم ما أ ق د ر ه من ظلم وما أ ف ض ع ه من انعدام للضمير أ ن يتمنى متمن زوال الذي ضحى بحياته كلها في سبيل حياته هو أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن المبتلى بهموم العيش اعلم أ ن عمود ب ر ك ة بيتك و و س ي ل ة ا ل ر ح م ة فيه ودفع ا ل م ص ي ب ة عنه إ ن م ا هو ذلك الشيخ أ و ذلك ا ل أ ع م ى من أ ق ر ب ا ئ ك الذي تستثقله لا تقل أ ب د ا إ ن معيشتي ضنك لا أ س ت ط ي ع ا ل م د ا ر ا ت فيها ذلك ل أ ن ه لو لم تكن ا ل ب ر ك ة ا ل م ق ب ل ة من وجوه أ و ل ئ ك لكان ضنك معيشتك أ ك ث ر قطعا فخذ مني هذه ا ل ح ق ي ق ة وصدقها ف إ ن ن ي أ ع ر ف لها كثيرا من ا ل أ د ل ة ا ل ق ا ط ع ة و أ س ت ط ي ع أ ن أ ح م ل ك على التصديق بها كذلك ولكن ل أ ن ل ا يطول ا ل أ م ر ف إ ن ن ي أ و ج ز ه ا كن واثقا جدا من كلامي هذا أ ق س م بالله أ ن هذه ا ل ح ق ي ق ة هي في منتهى ا ل ق ط ع ي ة حتى إ ن نفسي وشيطاني أ ي ض ا قد ا س ت س ل م أ م ا م ه ا فلا غرو ان ا ل ح ق ي ق ة التي أ ر ا د ت شيطاني و أ س ك ت ت وحطمت عناد نفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء لا بد أ ن ه ا تستطيع أ ن تقنعك أ ي ض ا أ ج ل إ ن الخالق ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م الذي هو الرحمن الرحيم وهو اللطيف الكريم ب ش ه ا د ة ما في الكون أ ج م ع حينما يرسل ا ل أ ط ف ا ل إ ل ى الدنيا ف إ ن ه يرسل أ ر ز ا ق ه م عقبهم مباشره في منتهى اللطف كانقذاف ما في ا ل أ ذ د ا ء وتفجيره كالينابيع إ ل ى أ ف و ا ه ه م كذلك ف إ ن أ ر ز ا ق ا ل ع ج ز ة الذين دخلوا في عداد ا ل أ ط ف ا ل بل هم أ ح ق ب ا ل م ر ح م ة و أ ح و ج الى ا ل ر أ ف ة يرسلها لهم سبحانه وتعالى ب ص و ر ة ب ر ك ة ولا يحمل ا ل أ ش ح ا ء من الناس كعاشه هؤلاء ولا يدعها لهم ف ا ل ح ق ي ق ة التي تفيدها ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة إ ن الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين و ك أ ي ن من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم حقيقه ذات كرم ينطق بها وينادي بلسان حالها جميع المخلوقات المتنوعه من الاحياء وليس الشيوخ والاقرباء وحدهم ياتيهم رزقهم رغدا بصوره بركه بل رزق حتى بعض المخلوقات التي وهبت لمصاحبه الانسان وصداقته كامثال القطط ف إ ن أ ر ز ا ق ه ا ترسل ضمن رزق ا ل إ ن س ا ن و ت أ ت ي ب ص و ر ة ب ر ك ة أ ي ض ا ومما يؤيد هذا ما ش ه د ت ه بنفسي من مثال وهو كانت لي ح ص ة من الغذاء كل يوم كما يعلم أ ح ب ا ئ ي القريبون قبل سنتين أ و ثلاث وهي نصف رغيف وكان رغيف تلك ا ل ق ر ي ة صغيرا وكثيرا ما كان لا يكفيني ثم جاءني أ ر ب ع ق ط ة ضيوفا وقد كفاني ذلك الغذاء وكفاهم بل غالبا كانت تبقى منه ف ض ل ة و ز ي ا د ة هذه ا ل ح ا ل ة قد تكررت عندي بحيث أ ع ط ت ن ي ق ن ا ع ة ت ا م ة من أ ن ن ي أ ن ا الذي كنت أ س ت ف ي د من بركات تلك القطط و أ ن ا أ ع ل ن إ ع ل ا ن ا قاطعا ا ل آ ن أ ن تلك القطط ما كانت حملا ولا عبئا علي ولم تكن تبقى تحت منتي و إ ن م ا أ ن ا الذي كنت أ ب ق ى تحت منتها أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن حيوان شبه مفترس ي أ ت ي ضيفا إ ل ى بيت يكون محورا ل ل ب ر ك ة فكيف إ ذ ا حل في البيت من يستحقونها وهم ا ل أ ق ر ب و ن ومن هم أ خ ل ص صديق و أ ص د ق محب من بين هؤلاء ا ل أ ق ر ب ي ن وهم الوالدان كيف بهم إ ذ ا حلوا في البيت فلك أ ن تقيس ما أ ع ظ م ه ا من و س ي ل ة ل ل ب ر ك ة ومن و س ا ط ة لجلب ا ل ر ح م ة ومن سبب لدفع ا ل م ص ي ب ة كما يتضمنه معنى الحديث الشريف لولا الشيوخ الركع لصب عليكم البلاء صبا إ ذ ا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ت أ م ل واعتبر واعلم أ ن ك إ ن لم تمت فلا مناص من أ ن تصير شيخا عجوزا ف إ ن لم تحترم والديك ف س ي أ ت ي عليك يوم لا يوقرك أ و ل ا د ك ولن يحترموك وذلك بما أ و د ع الله من سر فيه الجزاء من جنس العمل لذا إ ن كنت محبا ل آ خ ر ت ك فدونك كنز عظيم أ ل ا وهو اخدمهما و ن ل ر ض ا هما و إ ن كنت تحب الدنيا ف أ ر ض ه م ا كذلك واشكر لهما حتى تمضي حياتك ب ر ا ح ة وحتى ي أ ت ي رزقك ب ب ر ك ة من ورائهم و إ ل ا ف إ ن استثقال هؤلاء وتمني موتهم وتجريح قلوبهم ا ل ر ق ي ق ة ا ل ح س ا س ة يجعلك ممن تنطبق عليك ح ق ي ق ة ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة و إ ذ ا كنت تريد ر ح م ة الرحمن الرحيم ف ر ح م ودائع ذلك الرحمن وما استودعك في بيتك من أ م ا ن ا ت كان لي أ خ من إ خ و ا ن ا ل آ خ ر ة وهو مصطفى جاوش وكنت أ ر ا ه موفقا في دينه ودنياه معا ولم أ ك ن أ ع ر ف السر ثم علمت سبب ذلك التوفيق وهو أ ن هذا الرجل الصالح كان قد علم حقوق أ م ه و أ ب ي ه و أ ن ه ر ا ع تلك الحقوق حق رعايتها فكان أ ن وجد ا ل ر ا ح ة و ا ل ر ح م ة ب ب ر ك ة وجوههم و أ ر ج و أ ن يكون قد عمر آ خ ر ت ه كذلك إ ن شاء الله فمن أ ر ا د أ ن يكون سعيدا فليقتد به وليكن مثله اللهم صل وسلم على من قال ا ل ج ن ة تحت أ ق د ا م ا ل أ م ه ا ت وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم